عليه وعلى آله ومنطع لكتبه هذه طوة المسنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبق ويمشي في سرور وابتهاد بكرب دهور هذا الشراج متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل جابة لكريس نتطد فصيء العبارة معلنة بسمال البشارة وما من آمل أملت في ذلك العام إلا اكدت في هذا لغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضنخة بعجر الفرح بملاكات اشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البتون والزهور فأمهر الله في الوجود بهتة التشريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريك وتعبير في بروز هذا البشر الكريم I am the first to speak to you, and I am the first you.